هذا القصر انما هو مشهور عن عثمان رضي الله عنه كما تقدم من كلام ابن تيميه رحمه الله لا عن عائشه رضي الله عنها كما ذكره المهدوي وانما المروي عن عائشه ما رواه الفراء عن ابي معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه انها رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى في سورة النساء والمقيمين الصلاة بعد قوله لكن الراسخون وعن قوله تعالى في المائده إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابقون وعن قوله تعالى في سورة طه إن هذا لساحران فقالت يا ابن أخي هذا خطأ من الكاتب روى هذه القصة الثعلبي وغيره من المفسرين وهذا أيضا معيق الثبوت عن عائشة رضي الله عنها عنه فإن هذه القراءات كلها موجهة كما مر في هذا الآية وكما سيأتي. إن شاء الله تعالى في الايتين الأخيرتين عند الكلام على الجمع وهي قراءة جميع السبعه في المقيمين والصابعون وقراءة الأكثر في أم هذان فلا يتجه القول بأنها خطأ لصحتها في العربية وثبوتها في النقل ثم قلت وإرشقه اثنان واسمتان وسنتان مطلقا وكلتا نضافين الى مضمر واقول الحق بالمسمى خمسه الفاظ وهو اثنان للمذكرين واثنتين للمؤنسين في لغه الحجازي وثنتان لهما في لغة تنين وهذه الثلاثة تجري مجرى المثنى في ذعرابه دائما من غير شرط، وإنما لم نسمها مسناتا لأنها ليست اختصارا من المتعاطفين إذ لا مفرد لها لا يقال ثمن ولا ولا سنت, ولا سنت ومن شواهد رفعها للالف قوله تعالى فانفجرت منه اثنتا عشره عين فاثنتا فاعل بانفجرت وقوله شهاده دينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان شماء مرفوع اما إن على انه خبر المبتدا وهو شماء ولك على ان الاصل شهاده بينكم شهاده السماء فحذف المضاف ويعلم المضاف اليه ما مقامه فارتفع ارتفاع وانما قدرنا هذا المضاف لان المبتدا لا بد ان يكون عين الخبر نحو زيد اخوه او مشبها به نحو زيد أسد والشهادة ليست نفس رثنا ولا مشبهة به وإما على أنه فاعل بالمصدر وهو الشهادة والتقدير ومن ما فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان ومن شواهد النصب قوله تعالى إن أرسلنا إليه مثنى وقالوا ربنا امتنا اثنتين فاثنين مفعول به واثنتين مفعول مطلق اي اماتتين وكذلك واحييتنا اثنتين ومنه أيضا قوله تعالى وبعثنا منه مثنى عشر نقيما فاثني مفعول بعثنا وعلامه نصبه الياء والكلمتان الرابعة والخامسه كلا وكلتا وشرط إجرائهما مجر المثنى إضافتهما إلى المضمر تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وكذا في كلتا قال الله تعالى إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما او كلاهما فأحدهما ساعي وكلاهما معطوف عليه والألف علامة لرفع لأنه مضاف إلى الضمير ويقرأ إن يبلغان بالألف فالألف فاعل وأحدهما فاعل بشعل محذوف وتقديره إن يبلغه أحدهما أو كلاهما وسائدة إعادة ذلك التوكيد وقيل إن أحدهما بدل من الألف أو فاعل يبلغانه على أن الألف علامة وليس بشيء فتأمل ذلك فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف على كل حال وكان اعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في تلك الألف قال الله تعالى كلك الجنتين آتت أكلنا أي كل واحدة من الجنتين أعطت ثمرتها ولم تنقص منه شيئا فكلتا مبتدا، وآتت أكلها فعل ماض، والتاء وعلامة التانيث وفاعله مستقر ومسغول ومضاف إليه والجملة خبر وعلامة الرفع في كلتا ضمة مقدرة على الألف ونفس الألف فإنه مضاف للظاهر ثم قلت الخامس جمع المذكر السالم كالزيدون والمسلمون فإنه يرفع بالله ويجر وينصب بالله المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها وأقول الباب الخامس مما خرج عن الأصل جمع المذكر السالم واحترزت بالمذكر عن المؤنث كهندات وزينبات وبالسالم عن المكسر كغلمان وجيود وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالياء نيابه عن الضمه ويضر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها وابدا عن الكسرة والفتحه تقول جاء الزوجون والمسلمون ومررت بالزوجين والمسلمون ورايت الزوجين والمسلمون وإنما مثلت بالمثالين ليعلم أن هذا الجمع يقول في اعلام العقلاء وصفاته فإن قلت فما تصنع في المقيمين من قوله تعالى في شورة النساء لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمون الصلاة فانه جاء بالله وقد كان مقتضى قياس ما ذكر أن يكون بالله لأنه معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع وجمع المذكر السالم يرفع بالله كما ذكرت وما تصمع بالصابئون من قوله تعالى في السورة التي تلوها إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون فإنه جاء بالله وقد كان مقتدى قياس ما ذكرت أن يكون والصابئين بالله لأنه معطوف على المنصور والمعطوف على المنصوب منصوب وجمع المذكر السالم ينصب بالياء كما ذكر قلت اما الايه الاولى ففيها أوده اربحها وجهان احدهما ان المقيمين نصب على المج وتقبله وامدح المقيمين وهو قول شيبويه والمحققين وإنما قطعت هذه الصفة عن نقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها وثانيهما هنا أنه مخفوض بأنه معطوف على ما في قوله تعالى بما أنزل اليك أن يؤمنون بالكتب وبالمقيمون الصلاة يوم الأنبياء وفي مصحف عبد الله والمقيمون بالله وهي قراءة مالك النبي نار والجحبر وعيسى الشقف ولا إشكال فيها وأن الآية الثانية ففيها أيضا أوجه عرجحنا يجنان أحدهما أن يكون الذين هادوا مرتفعا بالابتداء والصادقون والنصارى عطفا عليه والخبر محذوف والجملة في نية التأخير عما في حيه إن من اسمها وخبرها كأنه طول إن الذين آمنوا بألسنتهم من آمن منهم أي بقلبهم بالله إلى آخر الآن ثم طول والذين هادوا والصادقون والنصارى كذلك. والشام أن يكون الأمر على ما ذكرناه من ارتفاع الذين هادوا بالابتداء وكين ما بعده عطفا عليه ولكن يكون الخبر المذكور له ويكون خبر إن محذوفا مجلولا عليه بخبر المتبأ كأنه قيل إن الذين آمنوا من آمن منهم ثم قيل والذين هادوا إلى آخر والوجه الأول أجود لأن الحذف من الثاني لدلالك الأول أيها العكس وقرأ أبي بن كعب والصابئين بلي وهي مروية عن ابن كثير ولا اشكال فيه ثم قلت وإلشق به أولو وعالمون وأراضون وسنون وعشرون وبابهما وأهلون وعلمونا ونحو وأقول الحق بجمع المذكر السالم الفاظ منها اولو وليس لجمع وانما هو اسم جمع لا واحد له من لفظه وانما له واحد من معناه وهو ذو ومن شواهده قوله تعالى ولا ياتلوا اولو الفضل منكم والسعه أن يبطي إلى القرم لا ناهية يأتري فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حل سرياء وعصله يأتري ومعناه يحلص وهو يستعر من الألية وهو اليمين أو من قوله ما أليت جهدا أي ما قصرته وعلى الأول فأصل أن على أن لا يقتل على ولا كما قال الله تعالى يبيه الله لكم أن تضلوا أي لأما تضلوا وعلى الثامر فاصله في أن يقتل فيه خاصة وقرأ ولا يتأمى واصله يتأمى وهي وتصاعل من الالوهة وألو فاعل وَتَلَ وعلامة رفعه الواو وألو مفعول بِقَتَ وعلامة نسبه الواو وقال الله تعالى إن في ذلك لذكر لِأَنَّ الْبَعْثَ هذا مثال مجرور وذاك مثال المفعول المنصوب ومنا عالمين وعشرون وبابه الى التسعين فان منا اسماء جموع ايضا لا واحد لها من لفظها ومنا وهو بفتح الراء وهو جمع تكسير مؤنث لا يعقل لان مفرده ارض ساكن الراء والارض مؤنثة مدلين وأخرجت الأرض أثقالا وهي مما لا يعقل قطع وانما حق هذا الاعراب أي الذي يجمع بالوال والنون أن يكون في جمع تصحيح لمذكر عقل تقول هذه أراضي ورأيت أراضي ومرضت بأراضي وفي الحديث من غصب كيد شبر من ارض طوّقه من سبع أراضين يوم القيامة وربما سكنت الراء في الضروره كقوله لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني هباب خطيب فوق أعواد من بني ومنها سليمة وهو كأراضون لانه يجمع سنة وسنة مفتوح وسنين مكشور الأول وسليم مقشور الأول وسنة مؤنث غير عاقل وأصله سنة أو سنة بدليل قولهم في جمعه بالالف وطاء سنوات وسنهات وقولهم في اشتقاق الفعل منه سانهت وسانيت وأصل سانيت, سانيت فقلب فقلبوا الواوياء حين تجاوزت متطرفة ثلاثة أحرف ومن شواهد سنين قوله تعالى ولبسوا في كهفهم ثلاث مئة سنين تقرأ مئة على وجهين منوّنة وغير منوّنة فمنوّنة فسنين بدل من ثلاث فهي منصوبة والياء علامة النصب طول أو مجرورة بدل من مئة والياء علامة الجر وفيه نظر لأن البدل يعتبر لصحته إحلاله محل الاول مع بقاء المعنى ولو قيل ثلاث سنين لاختل المعنى كما ترى ومن لم ينون فسنين مضافة إليه فهي مخصودة والياء علامة الخصد ولم تقع في القرآن مرفوع ومثالها قول القائل ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأن من وأشرت بقوله يا إلى أن كل ما كان كسنين في كونه جمعا لثلاثين حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث فانه يعرب هذا الاعراب وذلك كقوله وكرين وعزة وعزين وعابة وعظين قال الله تعالى عن الومين وعن الشمار العزين أي فرقا شتى لأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إلي الفرقة الأخرى وانتصابها على انها صفة لمقطعين بمعنى مسرعين وانتصاب مقطعين على الحال وقال تعالى الذين جعلوا القران عضو فعضو مفعول ثان بجعل منشوب بالياء وهي جمع عضه واختلف فينا فقيل اصلها عضو من قولهم عضيته تعضيه اذا فرقته قال رؤبه وليس دين الله بالمعض يعني بالمفرق يجعل القرآن اعضاء فقال بعضهم سحر وقال بعضهم كهانه وقال بعضهم أساطير الأولين وقيل أصلها عضها من العضه وهو الكذب والبهتان وفي الحديث لا يعضح بعضكم بعضا ثم قلت السادس يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون فإنها ترفع بثبوت النونو وتنصب وتلزم بحذفها وأما نحو تحا فالمحذوف من الوقايه واما الا ان يعفون فالواي اصل والفعل مبني بخلاف وان تعفو اقرب للتقوى واقول الباب السادس مما خرج عن الاصل الامثله الخمسه وهي كل فعل مضارع اتصل به الف اثنين او واو جماعه او واو مخاطبه وحكمها أن ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب صب، وتجزم بحذفها نيابة عن الفتحه والسكون. مثال الرفع قوله تعالى في جم عين تجري، وأنتم تعلمون، وأنتم تشهدون، وهم لا يشعرون. فالمضارع في ذلك كله مرفوع يخلوه عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون ومثال الجزم والنصب قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فلم تفعلوا جازم ونجزوا ولم تفعلوا ناصب ومنصور وعلامه الجسم والنصب فيهما حذف النون فان قلت فما تسمع في قوله تعالى الا ان يعفونا فان أن ناصبه والنون ثابته معه قلت ليست الواو بنا واو الجماعه وإنما هي لام الكلمة التي في قولك زيد نعفو وليست النون هنا نون الرفع وإنما هي اسم مدمر عائد على المطلقات مثلها في والمطلقات يتربصن والفعل مبني لاتصاله من النسوة ويزن يعفون على هذا يفعلنا كما أنك إذا قلت أن نسوة يخرجنا أو يكتبنا كان ذلك يزنه وأن إذا قلت الرجال يعفون فالواو واو الجماعة والنون علامة الرف والأصل يعفون بوايين أولاهم لام الكلمة والثانية واو الجماعه فاستثقلت الضمة على واو قبلها ضمه وبعدها واو ساكنه وهي الواو الأولى فحذفت الضمة فالتقى ساكنان وهما الواوان فحذفت الأولى وإنما خصت بالحذف دون الثانية لسلافة أمور أحدها أن الأولى جزء كلمة والثانية كلمة وحذف جزء الكلمة اسهل من حذف الكل والثاني أن الأولى آخر الفعل والحذف بالاواخر أولى والثالث أن الأولى لا تدل على معنى والثانية دالة على معنى وحذف ما لا يدل أولى من حذف ما يدل ولهذه الأوده حذف لام الكلمة في غاز وقاب دون التنوين لأنه دي أبيه لمعنى وهو كلمة مستقلة ولا يوصف بأنه آخر إذ الآخر ياء ويزيد وجها رابعا وهو أنه صحيح والياء معتله فلما حدثت الياء صار وزن يعفون يفعون بحذف الله ولهذا إذا أدخلت عليهم ماصمة أو الجازم قلت الرجال لم يعفوا ولم يعفوا فاعرف الفرق ثم قلت السابع الفعل معتل الآخر كيفزو ويخشى ويرمي فإنه يجزم بحذفهم ونحو إنه من يتقي ويصبر مؤول وأقول هذه خاتمة الأبواب السبعة التي خرجت عن القياس وهو الفعل الذي آخره حرف أل وهو الألف والياء والياء فإنه يجزم بحذف الحرف الأخير نيابه عن حذف الحركة تقول لم يغزو ولم يخش ولم يرمي قال الله تعالى فليدعو نابيه اللام لام الامر يدعو فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف الواو وناديه مفعول ومضاف اليه وظهرت الفتحه على المنقوص لخفتها والتقدير فليبئ اهل ناديه اي اهل مجلسه وقال تعالى ولم يخش الا الله ولم يؤت سعه من المال فهذان مثالان لحذف الالف وقال الله تعالى لما وقض ما لما حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضية كما أن لم كذلك والمعنى أن الإنسان لم يقض بعد ما أمره الله تعالى به حتى يخرج من جميع اوامره وهذا مثال حرف الله والله أعلم وأما قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر بإشباك الياء في يتقل واسكان الراء في يصبر على قراءة قبل فمؤول هذا جواب سؤال تقديره أن الجازم وهو من دخل على يتقل ولم يحدث منه حرف العلة وهو الياء فالجواب عنه أن من موصولة لا أنها شرطية ال الراء من نسب اما لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزه تخفيفة أو لأنه وصل بنية الوقف أو على العطف على المعنى لأن من الموصولة بمنزلة الشرطيات لعمومها وإبهامها. ثم قلت فصلا تقدر الحركات كلها في نحو غلام ونحو الفتا ويسمى مقصورة والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصة والضمة والفتحة في نحو يخشى والضمة في نحو يدعو ويرمي وأقول الذي تقبر فيه الحركات ثلاثة انواع ما تقبر فيه الحركات الثلاث، وما تقبر فيه حركتان وما تقبر فيه واحدة فأما الذي تقدر فيه الثلاث فنوعان أحدهما ما أبيث الى ياء المتكلم وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا وذلك نحو غلاني وهماني ومسلماتي فهذه الأمثلة ونحوها تعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء والذي منع من ظهورها أنهم التزموا أن يأتوا قبل الياء بحركة تجانسها وهي الكسر فاستحال حينئذ المجيء بحركات التعراب قبل الياء إجر محل الواحد لا يقبل حركتين في الآن الواحد فتقول جاء غلام فتكون علامة رصعه ضمه مقدرة على ما قبل الياء ورأيت غلام فتكون علامة نصبه ستحة مقدرة على ما قبل الياء ومررت بغلامي فتكون علامة جرهي كسرة مقدره على ما قبل الياء لا هذه الكسرة الموجودة كما زعم مالك فإنها كسرة المناسبه وهي مستحقة قبل التركيب وإنما دخل عامل الجر بعد استقرارها واحترزت بقولي وليس مشمن ولا جمع مذكر سالما من نحو غلاماية وغلامية ومسلمية فإن الياء تثبت فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء المتكلم والالف تثبت في المثنى رفعا وليس شيء من الحرف المدغم ولا من الالف قابلا للتحريك وقيل ولا منقوصا لأن ياء المنقوس تدغم في ياء المتكلم فتكون كالمثنى والمجنوه جرا ونصبا وقول ولا مقصورة لان المقصورة تثبت ألفه قبل الياء والألف لا تقبل الحركة فهو كالمثنى رفعا قال الله تعالى يا بشرى هذا غلام بودية البشرة مضافة إلى ياء المتكلم وفي الألف فتحة مقبرة لأنه منادى مضاف وقرأ الكوفيين يا بشرى بغير إضافة فالمقدر في الألف اما ضمه كما في قولك يا فتح لمعين وإن فتحه على أنه لداء شاء بث يا حصرة على العباد إلا أنه لم ينون لكي لا ينصرف لأجل ألف التأنيث انتهى الشريط الثاني وللكتاب البطية على الشريط التالي